يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمن فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وما توهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم يَدَّكُم وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّوَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ من صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ دَاءَ أَكُ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب